من قبيل المعنيين للسيرة لكان ذلك في الأغلاف من باب الشعمال اليافط في أكثر من معنى وهو مستحيل كان الكلام في الدرس الماضي في ان الامر راهر في الوجود أم لا عسوة أن نصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب الله. لا انتهينا إلى هذا المورد ان نصيغة إفعال ظاهرة في الوجوب على رأي المصنف ولكن هذا الظهور لا بحكم الواضع ولا بحكم ان صيغه افعل موضوعه لمطلق الفعل الشامل للوجوب والندب ولا بالدلالات اللفظية صحيح ولا بالدلالات الكلاميه يعني المطابقه او التضمنية او الالتزام انما المصنف يقول في غفر فعل ظاهره بالوجوب لحكم العقل، لأن العاقل هو الذي يحكم أما في غثة أسعال على رأي المطلف فهي مستعملة في النسبة الطلبية في النسبة الطلبية في النسبة الطلبية فقط في غثة أسعال مستعملة في النسبة الطلبية لكن العقل هو الذي يحكم، لأن النزوة الطبيعية إن كان فيها ترخيص سهل للنزب، وإن لم يكن فيها ترخيص سهل للوجود، المصنف يقول وبهذا ينحل إشكال هل يولد البعض علينا. تسمع بالأبحاث لألا قلنا لعل البعض يقول ان النسبه الطلبيه لك اما مستعمله في الوجود او مستعمله في المجد الله اما ان تستعمل صيغه افعل في ان في ان في, آلم في الوجوب والندب هذا غير صحيح مع اننا نرى في بعض الروايات ان صيغه اسعل استعملت في المعنيين استعملت في الوجوب وفي الندب ايضا فالمسلم يقول بما ذكرناه ينبثق هذا الاشكال نحن نقول صيغ الافعال مستعمله فقط في معنى واحد مو في معنين او اكثر فقط في معنى واحد وذاك المعنى هو النسبه الطلبيه فقوم الامام مثلا اغتسل للجنابه اغتسل للنادر وللجمعه ولزياره الحسين ولي التوبة ولي ليالي شهر رمضان في غسوسة عن هنا اغتسل لم تستعمل في الوجود مرة وفي الندب اخرى لا استعملت فقط في النسبة البعثية في النسبة الطلبيه فقط فقط في معنى واحد لكن العقل يقول في بعض هذه البواعث هناك ترخيص مثل الجمعة مثل زياره الحسين فيكون, فيكون في صيغ افعال تستعمل في الندب، وفي بعض الموارد كالجنابه لا يوجد فيها ترخيص فالعقل هو الذي يحكم للوجوب والندب، وان الصيغة مستعملة فقط في النسبه البلديه واضح هذا كله كان في الدرب الباذي إذا إلى هنا المصنف يقول لو كانت صيغه افعل مستعمله المعنيين لنزم محذور نحن رفضناه سابقا وهذا المحذور هو استعمال اللافظ الواحد في أكثر من معنى وكلنا سابقا هو محال السلام عليكم. انقلت. انقلت لعل البعض يقول هنا صيغة افعل صحيح مستعملة في معنى واحد قد يقول قائل درسنا من الآن يشرع يبدأ قد يقول قائل صيغة افعال مستعملة في معنى واحد كما قلتم انتم ولكن ليس هو النسبة البعثية الطلبية لا وإنما صيغة أفعل مستعملة هنا في كل الطلب سلام عليكم ولكن في عبارة ثانية موضوعة هنا موضوعة لكلي الطلب لكل الطلب هذا الكل هذا الكل شامل شامل من عجوب هذا يختلف عن ما قاله المصنف بالأمس المصنف بالأمس ذكر أن صيغه إفعال تستعمل في النسبة الطلبية البعثية هذا يقول لا موضوعة لكل الطلب يعني بالمشترك المعنوي هذا الكلي يشمل الوجوب والندب ايضا فاستعملت او وضعت لمعنى واحد ولا يلزم المحذور المصنف يقول هذا بعيد ان تكون صيغه افعى الموضوعه لكل الطلب هذا بعيد ولا نقبله لماذا لانه يلزم احد محذورين يلزم اولا يلزم اولا ان قلنا على ما قلتم ان الفه افعل موضوعه لكل يعني لمفهوم الطلب هذا يلزم منه اذا استعملت في احد الفردين انتفتوا اذا كانت موضوعة لكليه طلب في غطوف فهي موضوعة حقيقة لماذا لكل طلب اذا موضوع حقيقة لكل طلب فاستعمال اللفظ في غير ما يوضع شكو شيكو مجاز كاستعمال لفظ الاسئد في الشجاع لم يوضع له موضوع للمفترض استعماله في الشجاع مجاز هنا أنتم تدعون ان صيغه افعال وضعت لكل الطلب فإذا موضوع حقيقة لكل الطلب إذا أردنا أن نستعملها في أحد الفردين مثلا اغتثم من الجمعة أو اغتثم من استعمالها في أحد الفردين استعمالها في غير ما وضع له صحيح واستعمال اللفظ في غير ما وضع له مجاز ولا يقول احد لذلك هما على الاقل اتبع عن اشكال الاول صادر اتبع عن اشكال الاول خلق ثانيا اكرروا اكرروا ايو يقول انتم تبدعون ان نتيغة افعال وما شابه ثيغة افعال موضوع لكل الطلب صحيح إذن وضعت دم الحقيقي لكل الطلب ولكننا نريد أن نستعملها في أحد الأفراد لأن كلية الطلب له فردان وجوب واستحباب نحن في بعض الأحيان نريد أن نستعملها في أحد الأفراد مثلا قد يسأل جناب الشيخ عن امر مستحاب فنقول له افعل هذا مستحب يعرف انه مستحب خب صيغه افعل لم توضع للنبذ على قولكم وضعت لكم ميه قنات فنحن هنا استعملناها في غير ما وضعت له صحيح واستعمال اللفظ في غير ما وضع له يكون مجاز ولا يقول احد ان استعمال الصيغه في, في احد فرديها الوجوب والندب هنا السلام عليكم انا اشكر ان شاء الله الساعه 8 يمكن في شاء الله إذا كانت بني. الثاني الاشكال الثاني مش توافقنا عليه الاشكال الاول لان طلبوا ان اعيدها الله الذي يصامح المشتركين من المشتركين من المشتركين من المشتركين من المشتركين من المشتركين من المشتركين من من المشتركين من المشتركين من المشتركين من المشتركين من المشتركين من المشتركين من المشتركين من المشتركين من المشتركين اللفظ المشتركين من المشتركين من المشتركين من المشتركين من المشتركين من المشتركين من المشتركين اما اذا لم يوضع له ثم استعملته فيه يكون مجال هنا صحب هذا القول يدفع الاشكال اللي ذكرناه بالامس يقوم في غد افعال اغتثم مثلا مثلا قوم هذه هي الصيغة المعروفة يقوم موضوع لكلية طلب نحن نقول بالامس بالنسبة الطلبية هذا يقولنا لكلية طلب وما لوضوع لكلية طلب فلم توضع للنجد الوحد يجيب ولم توضع للوجيب وضعت للجميع صحيح؟ إذا استعمال ما في احد الفردين يكون الاستعمال مجازة صحيح؟ ولا يقول واحد استعمال في غث افعل في الوجيب او في النجد مجاز لا قليل المجازات مثلا قليل المجازات درجة مثلا ايه حيوان مفتين نحن نستعمل هعوان من المختلف في عجب مثلا نعم وهذا اللغ لم يضع له لا جايد يسر طبعا لكن قد نجوزه هي في ذنب الكل مثلا نعم عندما نستعمل لف الإنسان مثلا لك لا شي سيدا لف الإنسان عن لي أنا حقيقة ولك أنت حقيقة ولي هو حقيقة لكل الأفراد, لكل الأفراد صحيح نعم هذا الوضع لكل الأفراد نعم هذا الفرد متضمن فيه بالنسبة نعم في الكل يعني عمله على هو من لا في الكل صحيح جيد جيد ولكن بالنسبة هذا الحمار المختلف في هذا الشجاع لم يوجد صحيح آ للمجالات المجالات درجات موجودة نعم أم لا طبعا في المجالات أنه أنا أقدر أجمع خلاف وادي انه للدرجات لكن هنا صاحب هذا القول يدعي ان اسعام لم توضع للنادب لوحده صحيح وضعت للجميع فاذا استعملته فقط في المدد شنو يكون المرض لو ما يعرف الان لو كنا عندي المجاز اقسام ايضا له اقسام يا اسعام اكو قريب جهاز بعيد جهاز ادعف موجود بعد النسبة الطلبية لم يكن كلية الطلب يختلف شيخنا سيدنا كليية الطلب قلنا في مبقة الأمر في المفهوم الاسمي هنا في طيبة إفعال نسبة الطلبية هذا يقول لا هذا يقول موضوع لكل يعني المفهوم الاسمي لكلية الطلب كلية الطلب يعني موضوع لمئثنا معا موضوع لمئثنا معا فاستعمالها في واحد فقط خلاصة وبعتله على راي هذا القائل طبعا على راي القائل انا ما هذا القول هذا القول يقول هي دعتنا الاثنين معا خب ثلاث عملناها في واحد فقط وكل جاي ما بدي حتى الاشكال واضح لكم <تصفيق> اشكال الكلام العصير هذا المستشكل بالارض ذكرني اشكال قلنا بالان اذا كانت صيغه افعل موضوع النسبه الطلبيه التي لها معنيان خب على هذا الكلام على هذا الكلام قد القائل في معنى الروايات نجد ان المعصوم عليه السلام يستخدم صيغه افعال واحده لفظ واحد ويقصد بها معنيين هم وجوب ومجب كما فعلها الالف خب وانتم قلتم في الاصول استعمال اللفظ في اكثر من معنى في ان مستحيل كيف هم الامام استعمله المثلث بالام اجاب هنا المعصوم لم يستعمل في اكثر من معنى استعمل في معنى واحد ونحن قلنا صيغه افعل ذكرنا اول المطلب لها موارد تهديد وتعجيز البكرون لكن المطلب قال لم تستعمل في كل هذه الموارد وهذه الموارد مو معاني في افعل لا صيغه افعل مستعمله في معنى واحد وهو النسبه الطلبيه او فاستغيروها ثم بدات تذبر طبيو بالنسبه البعثيه سميناها والامام حينما قال افعل استعمله في بالنسبه البعثيه العقل ياتي العقل يقول في بعض هذه الامور مثل فعل الشارع اذا كان الانسان مجمل وقال له اغتسل لا يرخص له في ترك الغسل فشيء صار استعمال هنا وجوب صحيح وفي بعض الموارب تضيارة الحسين صلوات الله عليه وسلم عليه الشارع رخفه فالعقل يقول اذا هذا هنا مستحب فمو أفصيغة يبعث للنذب والوجوب العقل هو الذي يشهر بالترخيص وعدم الترخيص صحيح وهذا قائل قد يقول نحن نتفعل اشكال بطريق اخر وهو ان نقول صيغه افعل لم توضع للنسبة البعثية لا والبلغ وضعت لكليه الطلب هذا الكلي وضعت للفردين معا المصنف يقول اذا قلنا بهذه المقاله فما تقولون لو استعملنا الصيغة في, في احد الفردين اذا موضوع للفردين معاً للمجيب والمرد استعملها في واحد شيء كل استعمل المصنف يقول مجال مثلا من باب المثال اذا كنا نستعمل حقيقة لفظ العالم حقيقةها في جناب السيد والسيد نقول جاء العالم يعني هما نعلم شكلان عالم واحد حقيقة صحيح خطنا جاء احدهما وقلنا نحن نقوم لفظ العالم بوضوع لهما نعلم وجاء احدهما فقط وقلنا جاء العالم شو سمسة امان ليش وجاد موضوع لمن اثنين بكينهما صاحب هذا القول الضعيف هكذا يدعي صيغه اسعل موضوع الطلب المشترك بينهما نعم لا لكن شو في تفيرين. لم الموضوع للجميع بماهم جميع موضوع لكل واحد لوحده جاء الانسان هذا موضوع له حقيقه وللشيخ حقيقه ولك حقيقه وللاخر كذلك ايضا هنا يقول لا موضوعا للاعم يعني لهنا معا فاستعمالها في واحد يصير استعمال مجازي اذا اضفنا اغتسل هنا في المثال اضفناها للجمعه فقط. فقط. فقط يكون استعمال مجازي ألي الإنسان في نسبة الأفراد يعني مشترك معنى ومشترك لفظي. للأفراد مشترك معنى. لكن موضوع شكلنا لكل واحد حقيقي. لا وصلنا ما هو الفرق بين المشترك لفظي والمشترك معنى. مشترك لفظي يعني اللفظ بودي آدم كل اللي معنا فيه أي ماي. موضوع لكل واحد المستقل. عن الأصح لا صحيح لا صحيح هذا يكون لا يكون استفلاه في يكون المشترك معنى إذا ما. هذا قال لي لكل لفظ. لكل لا موضوع لكليه طلب مو للوجوب والندب شو سيدنا لا, لا من يسبب الطلب يا لا يملك الاسراء اي مثلث هذا لكليه طلب يقول لا في المشترك المقاصر في المشترك المعنوي اللفظ الجامع موجود نعم مثلا اللفظ الجامع له افراد كثيرة نعم في الانفام صحيح افراد كثيره جيد هذا المشترك معنوي جيد وعندما نالو مثلا ما هو الفرق بين المشترك اللبناني والمشترك الماني؟ المشترك نعم المسترد الماني يعني اللذ وضعه لكل المعامل نعم في لا المسترد أحسن فما هو يعني الكل يفعل صحيح المسترد يفعله كل واحد لوحده نعم الإنسان مسترد معناه صحيح جيد عندما أنت ما نعمل أختام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 يبدو اشكال موارب عندكم شوفوا جاء لا عامتنا لا جاء بل قد يكون غلط أحيانا. لا, لا شوفوا نحن قلنا صاحب هذا القول يدعي ان صيغه اسعار لموضوع الفرد الافراد موضوع للكل صحيح لا انا استعمل اذا هو موضوع للكم حقيقه واستعملتها في واحد شو صار لي ما ادري هل ان هذا انا ضربت من قلت الان اشكال ولكن اشكال الزيج الانسا اشكال تكفته والمكان طبع اشكال على لا شوف الانسان هذا مثال يعني ما مربوط بالبطل. إذا قلنا أن لفظ الإنسان سيدنا، إذا قلنا لفظ الإنسان لفظ الإنسان موضوع للكل أكون خلاص المنتج موجود كبير في هذا المسألة أن لفظ الإنسان موضوع للكل الطبيعي أكون خلاص وهؤلاء والأفراد حفظ كله. سيدنا هذا قوم وقولنا يعني بعبارة أخرى علاقة الإنسان والأفراد. علاقه اب وابناء او علاقه ال و ا علاقه اباء وابناء خلاف بين في المساله نعم ويمكن تصور الجزء الكلي صحيح هذا المنبر هذا الكلام يمكن ان يكون عمل شوفوا صاحب هذا القول ما قلنا او سميت قال صيغه افعل موضوع بالنسبة البعثية صحيح؟ هذا معنى في خلال سيدنا في مشكلة مع هذا الخول قول مفهمت لا, لا, لا هذا القول يقول أنتم مذكرتم من إشكال نحن ندفعه ندفعه بأن نتأول نقول التأويل أن صيغه افعل بوضوع لمطلق الطلب صحيح؟ هذا مطلق الطلب له فردان احدهما الوجوب والاخر الندب صحيح والاخر النبذ والاخر النبذ نحن على راي النبذ الان قلنا العاقل يقول صيغه افعل اذا لم تقترن بما يفهم منه الترخيص فهي داله على الوجوب جيد الان تعال نقول اغتتل لزياره الحسين صحيح اذا ادس نغتتل لماذا لم يقلع لذيارة الحسين الغسطل هاش يفر ومستحب لواجه مستحب صحيح خذ نحن هنا استعملنا افعل اضفناها الى احد الفردين احد الفردان على هذا القول يكون اضافه صيغه افعل الى الندب الى الندب استعمال مجازي دون استعمال حقيقي يصير لان صيغه افعل ما موضوع عن الندب موضوعا المطلق للمطلق موضوعا انا استعملت موضوع استعملتها هو موش المطلق في الندب يعني اضفتها للمد قلت افعل المدبه صحيح اذا على هذا القول موضوع على الطلب وانا اضفتها لاحد الفردين وليكن من الاستحباب يكون استعمال مجازي سيدنا هذا المطلب مشروح لنا كذا في الكتاب اقراوه بشكل موجود بشكل واضح هنا لا هذا يعني انندم الوجود والوجود بالنسبه لمسلك التلاو هذا ترى باللازم مشترك معنوي مشترك معنوي مشترك مع دماغ والناس بالنسبه الى الفراغ هذا ايضا مشترك معنوي نعم جيد هنا مشترك معنوي عندما معنى شامل في فرد الواحد المثال المثال واحد لكن شيخنا يختلف, يختلف يختلف من جهه ثانيه يختلف الملف أن الانسان اتفق الجميع استعماله في احد الافراد استعمال حقيقي لو لو لم يقل هذا الملاطفه لكان اشكالك الصحيح لكن هذا المنطق قالوا استعمال الانسان هل في الكل حقيقي هل في الفرد حقيقي لانه هناك خلاف طيب فما و... كان يقول علاقه الانسان مع الافراد علاقه اباء وابناء مو علاقه اب وابناء اش انا أسأل منكم نعم Hoeveel moet er gemist worden? Hoeveel In de manen of naasten? Wanneer de aamr in nab, hoeveel is te maken? Le en nab ma voor de die Allah voor de de jij لأن اللزب ذا لكل الـ لكل من يعني لعل شف المصنف أستث مطلب على رأيه هو دقق في العبارة المصنف بالأمس ذكر النتيجة تفعل مستعملة في النسبة الطلبية صحيح هذا يعني المصنف مستعملة في النسبة الطلبية الآن قول القائل مستعمل القائل هالكلام كله على رأي المصنف قول القائل النصيغه افعل لم تستعمل في النسبة وانما مستعملة في كليه الطلب <تصفيق> هذا الكلام على راي المصنف لعله عندكم راي اخر المصنف يقول اثبتنا بالامس ان صيغه افعل وما شابهها صيغه افعل مستعمله في ماذا في اللا راي المصنف في النسبة البعثية صحيح الان قولنا مستعملة في كليه الطلب يقول المثلث هذا على رأينا نحن المثنس هذا عندنا يكون مجال لعل عند القائل دون يكون حقيقة بس على رأي المثلث لأنه يؤمن بأن صيغه افعل موضوعه للنسبة البعثية الرابطة كما ذكرنا سابقا بين الأمور الثلاثة المتكلم المخاطب والفعل يقول عندي هذا القوم عندي قادر القول أن في غت أفعل موضوع للآجال عندي يكون مجاز لعله عند القائل يكون حقيقة. حقيقي ولكن عند المصلين لابد الناس موجود في رب الميل هذا هذا أيضا استعمال مجاديف ما عبد لعله يكون لعله يكون هذا مصانع نعم لعله يكون هذا خلنا كلمته بعدين نشوف لأخر بدأ خذ هذا الاشكال الاول الاشكال الثاني إذا كان هذا الاشكال يزعج جناب السيد اشكال ثاني موجود اشكال ثاني موجود يقول الاستعمال استعماله صيغة افعل في كليه طلب سيدنا استعماله صيغة افعل في كليه طلب المتنفي يقول الاشكال الثاني يقول لا دليل عليه لا دليل بل ملادمون فقط بل وأنفاب الروايات وأنفاب الروايات لا تساعد على ان المعصوم حينما يستعمل صيغه افعال في معنى يريد مطلق الطلب لا دليل على ذلك مطلقا الاشكال المصنف يقول قولكم بالتأويل ان في افعل تؤول في مطلق الطلب بالاباء طيب الاشكال الاول الإشكال الثاني انه لا دليل على ذلك بل ولا تساعد على ما قلتم ولا تساعد على ما قلتم الفاظ الروايات على ما قلتم الفاغ الروايات على ما قلتم من أن استعمال من أن استعمال من أن استعمال صيغة في أحد الفردين مجاد كما قلنا يقول هذا الكلام لا تساعد عليهم روايات أبدا انتهينا لاحظوا العبارة خلقنا من الختام شوف هذا المثل ما قلناه يبين او لا من الحكام قاله ولو كان سوين اجعف ويشهد لماذا ذكرنا من كون المستعمل فيه واحدا في مورب الوجب والندب يشهد لذلك ما جاء في كثير من الاحاديث من الجامع بصيغة واحدة بلفظ واحد من الجامع بين الواجبات والمندوبات بصيرة واحده وامر واحد او اسلوب واحد مع تعدد الامر اغتسل للجنابه اغتسل للزياره اغتسل للجمعه اغتسل للتوبه اغتسل لراي اخره ان قلت هذا استعمال لللبس في معنيين المثلث يقول ولو كان الوجوب والندب من قديم المعنيين لو قلنا ونحن لا نقول بهذا نحن بالامس قلنا الوجوب والندب ليس ليس من معاني الطلب صحيح لانهما لا يعرضان عليك قبل استعماله الى اخر الاشكال ذكرناه سابقا شوف قال ولو كان الوجوب والندب من قديم المعنيين سيدنا لصيغة إفعال لصيغة لا كان ذلك في الاغلب من باب استعمال اللفظ في اكثر من معنى وهو مستحيل خو هذا واضح مع علي بن واضح عندكم خب نجي الى كلام جناب السيد قد يقول قائل نحن نقول لا صيغة إفعال مو الثعمال في معنيين في معنى واحد ولكنه ليس مثل البعث وانما كل الطلب سيدنا قال او تعوي هذا قد الثاني مفلقة في قول الطالب باراده مطلقه الصواب المسلم يقول البعيد المسلم يقول اشكاله في البعيد ارادته من نساق الاحاديث ليش بعيد يقول فإنه تجوز الاشكال الاول استعمال صيغه في افعل في مطلق الطلب بعدما استدلنا الان ان هذا المثل البعثيه على راينا تجوز يثير هذا على تقديره الاشكال الثاني على تقديره لا شاهد له وما يساعد عليه اسلوب الاحاديث الوارده اتبعها لذلك انا بالامس تركته لانه يستغرق كل هذا الوقت اتبعها احيانا او لا حتى اذا انا عندي مع جمال السيد اشكان اخليه له ما اخرج من الدرس مش الابن السيد انا سابع على ان شاء الله ارجعكم اشكال على ما قلنا ان شاء الله نهدفنا الج ساعه السيد ما عندي معنى اتبعها الى هنا انتهينا يبقى عندنا فهمي هان حتى لعلمين ناخذ التنبيه الأول فقط التنبيه الأول هل الجنة الخبرية هل الجنة الخبرية التي يقصد بها إنشاء الطلب إنشاء الطلب تدل على الوجود أم لا كيف النسبة الطلبية لها معنى يعني مره تستعمل للاخبار للاخبار ولاثبات نسبه التحقق مثلا جناب السيد يسالني اين فلان او زيد فأقول له يصلي يصلي انا هنا استعملتها في اخبار السيد عن ثلاث انه يصلي يعني لاثبات تحقق الصلاه الان من دين صحيح وهذا ما عندنا كلام اصل الجنة الخبرية مستعمل في هذا وظيفتها الاخبار جنة الخبرية بعد اصل استعمالها اصل استعمالها في الاخبار ولكن احيانا تستعمل جمنة الخبرية لكن لا يقصد منها الاخبار لا يقصد منها امشاء الطلب امشاء الطلب خب هنا اذا قصدت انشاء الطلب هل تدل الجمنة الخبرية على الوجوب ام لا مثلا مثلا وهذا في الروايات حاصل يأتي رجل الى الامام الصادق عليه السلام ويقول له يذنى رسول الله كنت لي انتفت وشككت هل أنا في الركعة الأولى أو الثانية أو الثانية العنان يقول له تعيد فقط تعيد هذا جملة خبرية تعيد المفروض اصل استعمال تعيد او يعيد فاستخدمه على رجل غائب يقول له رجل كان فيقول له يعيد هذا خبر المفروض. لكن الامام هنا استعمله في في طلب الاعاد طلب الاعاد لا مثال اخر صليت كنت معتقدا باني على طهارة وصليت الصلاة ثم بعد الصلاه التفت انني لست على طهاره الامام ماذا قال قال تتوضأ فقط يتوضا فقط مثال اخر على الغسل قال يغتسل هكذا اكرم الروايات اكرم الروايات لا عندنا ايات في القران الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يترهش في لكن يقصد بها إنشاء الطلب يعني يجب عليهم أن يتربصنا بس القرآن قال والمطلقات يتربصنا بانفسهن فلا قراء الى آخر العين كلامنا في يتربصنا قال أخرى والوالدات يربعنا أولادهن يربعنا هذه جمله خبريه لكن القران قافض منها من الاخبار انشاء الطلب صحيح انشاء الطلب واضح الى هنا فهل الجمله الخبريه المستامله في انشاء الطلب تدل على الوجوب كما دلت الصيغه مثلا كما دلت الماده ام الجواب الجواب لا شك أن نتيغة إفعار لا شك تستعمل عادة في الإخبار لا شك في هذا إنما المصنف يقول إذا استعملت عفوا من جميل الخبرية إذا استعملت في إنشاء الطلاب في إنشاء الباعث والتحريك المصنف يقول لا شك أنها تدل على الوجوب ايضا والدليل يقول الدليل واضح استعمل في الوجوب والدليل واضح ما هو الدليل يقول بعد ما حكمنا بالآن ان العقل هو الذي يحكم العقل بعد ما قلنا بالام ان صيغه افعل تستعمل في النسبة الطلبيه والعاقل هو الذي يخصصها في الوجوب او الندب اتضح المراد. يقول بعنا ما قلنا نقول هنا الجملة الخبرية استعملت في ماذا هنا في الطلب يعني في الباع صحيح؟ اذا في الطلب العقل يقول العقل يقول عندي لا فرقه عندي لا فرقة بين قول المتكلم أمرت فيه. مثلا او قوله افعل او قوله يفعل لا فرق عند العقل بل لا فرق حتى لو كتبت على السبورة هنا العقل لا يفرق لان المقياس هو العقل هو الذي يحكم بالوجوب والنذب فالمصمم يقول اذا كان الوجوب مؤخرا من حكم العقل فالعقل هنا يقول إذا استعملت الجمله الخضرية في إنشاء الطلاب ستبين على بال أكثر من هذا يقول العالم يقول الجملة الخضرية في دلالتها على الوجوب أأكد وأقوى من دلالة صيغة افعل على الوجوب سيدة معاملة اقوى واعتهد من استعمال في ذلك هناك فرق بين أن يقول النار افعل اغتسل مثلا او يقول يغتسل المصنف يقول وهكذا راي الاصوليين ايضا يقولون استعمال الجنة الخبرية التي يراد منها انشاء الطلب اقوى في الدلالة على الوجوب من استعمال صيغه افعال عجيب لماذا يقول لبدا واضح لان استعمال صيغه افعل اني اقول روح سوي روح روح سوي يعني يطلب منه لا روح سوي جمل يعني فعل انشاء اما لا يغتسل فاليمان كانه شوفوا كانه حكامات يغتسل الاخبار بعد أساسا الجنة الخبريه يقصد بها إنشاء يقصد بها الإخبار وإثبات النسبة هنا أيضا استعملت في انشاء الطلب كأنها استعملت في إثبات تحقق النسبة يعني كأن العيام ذلة مفروعهم إنه يجب أن يغتسل مفروغا منه يجد ان يعيد الصلاة لذلك قال يغتفع كانه اخبار عن الوقوع ما تبع اتبع او لا غير لو قال له افعل اغتفن يعني طلب لم يخبر عن وقوعه بل طلب ايقاعه في الخارج اما لو قال له يغتفن يعني كأنه اخبر عن الوقوع الغفية حتما ماذا الفرق الطباح اللقيف بينهم جملتين وعيدة ان الله يقول قوله يغتسل اقوى من قوله اغتسل من قوله اغتسل اقوى في ماذا في الدلالة على الوجود لان اغتسل طلب الفعل اما يغتسل اساس استعماله في ماذا في, في الاخبار واثبات النسبة هنا المعصوم كأنه حينما قال يختفن كأنه استعار السعارة اثبات النسمة ولو لم تقع بس كأنه يقول هي واقعة حتما ولذا قال يختفن هو يعيد حتما لذا قال يعيد هو يتوضع لذا قال آخره ما عبر اتبع المطلوب اتبعه نقرأ سطرين فقط قال تنبيهان على الأول ظهور الجملة الخبرية هذا عنوانه هل الجملة الخبرية التي يقصد بها إنشاء الطلب تدل على الوجود أم لا؟ هذا عنوان التنبيه يقول الاول ظهور الجملة الخبرية الداعية على الطلب في الوجوب يقول اعلم مصلف كان يعني كان يبعد فارغ من هذا يقول اعلم ان إن الجملة الخبرية في مقام إنشاء الطلب يقول اعلم هذا لأنها شأن صيغة افعال في ماذا؟ في ظهورها في الوجود يعني هي ظاهرة في الوجود كما أشرنا إليه سابقا بقولنا صيغة افعال وما شابها صيغة افعال والجملة الخبرية مثل قوله يختفل يتوظى يصلي بعد السؤال عن شيء إذا واحد كان يسأل ويخبرها ثم الإمام يقول له يفعل يقول يقتضي مثل هذا الجواب ونحو ذلك والدليل والسر في ذلك ان المناق في الجميع واحد افعل يفعل المناق واحد فانه اذا ثبت البعث من المولى بأي مظهر كان بأي لفظ كان فلابد ان يتبعه حكم العقل لان الحاكم هو العقل عند المطلق بلزوم الانبعاث والعقل لا يفرق بين قوله يفعل يفعل يكتب ما يبنخ العقدان هذه الامور ما لم يأذن المولى بتركه بل ربما يقال هو هذا اللي قلنا اكثر بل ربما يقال ان دلالة الجملة الخبرية على الوجوب يعني اقوى اكاد لانها في الحقيقة اخبار